بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا مِّيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشاً، والسماء بناءاً، وأنزل من السماء ماءاً، فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، فَلَا تَجَعَلوا للِللَّهِ أَندَدَو وَأَنُمْ تَعَلَمُ وَإِن كُ تُم فيِي رَيبٍِ مِماَا نَزَّلنَا عَ عَبَدنَا فَأتُ بِسَُةٍ ن مِثْلِه وَدَعوشُ هَدَ أَكُم مِ دُون الله إن كنتم صادقين فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوب به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون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 كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ وََّذِ خَلَقَلَكُمَّ فِيأَررضِ جَمِ عَثُم مسْتَوَ إلىلَ السَّمائِ فَسَوَّهُ ثمَُّ استْتَوَ إلىلَ السَّمائِفَسَوْوَّاهَّ إلى السَبعَ سَموَات وَهُوَ بِكُلِّ شيءَيْْء عَليِيم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 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لََّا أَن بَهُم بِأَسمائِهِ قَ قال, قَالَ أَلَمْ أأَقَُّكُمْ إِي أَعلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَْرضِ وَأَلَمُ ما تُبَدُونَ وَمَا كُُم تَكْتُمُون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 قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النار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 وَآامِنُ بِمَا أَ زَلْلتُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُُ أَولَ كَافِرٍ بِح وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ فَمَنَ قَللَ وَإّي يَفَتَّقُ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 أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَادِعُونَ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 وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادَعُ لَنَا رَبَّكَ فَادَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبَدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَنَا بِالَّذِي هُوَ خَيِّرِ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعَرِضُونَ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 فلما جاءهم ما يعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من بَغْيًا أَ يَُزِل اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ عَلَامََ من الشَّاءُ مِنْ عبَادِه فَبَاءُ بِغَطَبٍ عَلَى غَضَبَ وَلِكَافِرينَ عَذابُ مُهين وَإذَا قلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَن زَل اللَّهُ قَاُ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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوِ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوِ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَصَدِّقُلِ مَا مَهُم نَبَذَفرَيقُم مِنََّينَ أُوتُكِتابَ كِتابَ اللهَّهِ وَر أَظُهورِهِمْ كِتابَ اللهَّهِ وَر أَظهورهِم كَأَنَّهُ لاَا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنَ يعَمونَّا سَِّحْرَ وَمَا أزِل على المَلَكَين بِبابِ ه روتَ وَمود وَماَا يُعَمانِ مِنْ حَدٍ حتىَ يَقُول إِ ماَا نَحْنُ فتْنةُ فَل تَكفُك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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كُلِّ شيء قدير ألم تعلم أن الله لَهُ ملك السماوات والأرض وما لكم إِنَّ اللَّهَ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرَ أَم تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوْومَ الْ القياامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ م نَ عَمَسَاجِدًا اللهَِّ أَ يُذكَرَ فِيهَسُْهُ وَسَعَافِي خَرَابِهَا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 بَدِيعُ السَّمواتِ وَالْأَرْرضْ وَإِذاَا قَضَ أَمْرَ فَإَِّ ماَا يَقُولُ لَ ق فَيَكُ وَقَالََّينَ لا يَعلَمونَ لَ لَا يُكَلِمونَ اللهَّهُ أَتَأتِنَا آيَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلْ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 وَالتَّقُوا يَوْومَ ل تَجَزينَفْسُ عَن النَّفْسِ شَيْأَو وَلَا يُقبللُ مِنْهَا عدَلُ وَلَا تَفَعهَا شَفاءه وَلَا تَ فَعهَا شَفَعتُ وَلهُ يُ صَرُون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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعَمَّلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَإِن كَانَت لَ بَِةً إللاا علىَّ نَهَدَ اللهَّ وَمَا كانََ اللهَّهُ لُضعمَانَكُمْ إِ اللهَّهَ بِ النَّاسِ لَ رَأوفُ الرَّحيم قدَنَ راتَ قَلُّ بَوجَهكَ فيِي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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرْجَتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةِ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 كمَا أَسَلْناافِيكُمْ رَسُلَم مِنْكُم يَطْلُ عَلَكُم آياتِنَا وَيُزَكيكُمْ وَُعَِّمُكُم الْ الكِتابابَ وَالحَكْم وَيُزَككُمْ وَُعَِّمُكُم الْ الكِتابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَِّمُكُمْ لَمْ تَكُوا تَعَمُ فاذكروني أذكركم واشكروني وَلَا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 فأحيى به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل داب، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 أَو لَوْ كَانَ لا لَا يَعْقِلُونَ الشَّيْئَ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أولئك, أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ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 أيامًا معدودات، فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 يريد اللهَّ بِكُمُ الُصرَ وَلَا يُريد بِكُم العصْر وَللتُكمِلُ الْ العدةَ وَللتُكَبّر اللهَّه عَ مَاهَدَكُمْ وَلا عَكُم تَشكُرُون وَإذاَا سَألَكَ عبادِي عَّ فَإِن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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن اهل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 واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعَدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةٌ فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 قُلْ مَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وإن واللهَّهُ يَعلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح وَلَ شَ اللهَّهُ لاأَعنَتَكُ إِ اللهَّه عزيزٌ الحَكِيم وَلَا تَنكِح المُشِْكَاتِ حتىَ يُؤْمنِن وَل أمَةُ مُؤمِنَةٌ خَير مِب مُشْركَةِ وَلَ أَعجَبَتكُمْ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 فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نساؤكم حرثٌ لكم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ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 وَاللَّهُ السَّمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَلَا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظّبُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ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 فَإِذا بَ لَغْنَ أَجَلَهُ فَل جُناحَ عَلَْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَّفِي أَنافُسِهِدَّ بِالمَعرُوف وَلَّهُ بِماَا تَعََّلونَ خَبِي وَل جُناحَ عَلَكُمْ فِي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 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ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 وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجادوا تو جنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت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 ولو شاء الله مقتتلوه ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ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 قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ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 وَلَ فَخُذْ أَرُ بتَم مِن الطَّيْرِ فَصُرُهُ الن إلَكَثَُّ جعَعَ كلُّ جَبَِب مِْهُ ن جُزء ثمَُّ جَعلعَ كلُِ جَبلٍَ وعلم ان الله عزيز حكيم مَثَلُ الذين ينفقون اموالهم فِي سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة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 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَفْقَمْنَ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يَعِدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَمَن أَنفَقَ تَمَّ مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرَ مِن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدِ الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ وَعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ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 فَإِن كَانَ لَنَا عَلَيْهِ حَقٌّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلَّهُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 لا نفرِّق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت